وَكَم قَصَمنا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأنا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَنْفُضُونَ لَا تَنفُضُوا وَرْجُوا تَمْشِي فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ عَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ قَالُوا يَا عَيْنَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتِ ٱلتَّدْعَوُۥ حَتَّى جَنَّهُ ٱلْحَصِيدَ ٱلْخَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَا لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُمْ أَن تَّخُذْنَاهُمْ مِلَّةً لَّتَّخَذْنَاهُمْ مِلَّةً لتخذناه إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَخْفُونَ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 لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَصْبَحَ اللَّهُ رَبّ الْعَرْشِ مَن لَّا يَخِفُّونَ لَا يُسْأَلُونَ عَمَّا يَفْعَلُونَ وَهُمْ يُسْأَلُونَ لَا يُسْأَلُونَ عَمَّا يَفْعَلُونَ وَهُمْ